إذا صار الإمام الظالم إماما يصلي بالناس إذا صار الإمام الظالم أقصد الإمام هو إمام العام الأمير أو الحاجة إمام يصلي بالناس فما حكم الصلاة خلفه ذهب جماعين السلف والخلفة حتى نقل بعض الائمه الاجماعا على صحه الصلاه خلف الفاسد سواء كان اماما للمسلمين او لا يعني لو ان اماما من عامه الناس يؤم الناس في الصلاه وقد علم فسقه وانتم تعلمون ان الفسق منه الفاسق العاصر فالفسق المقصود هنا هي المعصير فمن, خل... فمن صل غلف إمام الفاسد وهو يعلم فسق الإمام فهل تصح الصلاة قلنا ان جماهير السلف والخلف حتى كان العلماء أن ينقلوا ذلك إجناعا على صحة الصلاة هل ذكر الامام الطحاوي رحمه الله في عقيدته وهو يحكي عقيدته السنة والجماعه قال وانصلي خلف كل ضال وفسق يعني ان الإمام خلف البر والفسق أن الصلاة خلف الفاسق صحيح واما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقد صح صلى الله عليه وسلم بما في صحيح الامام مسلم, مسلم انه قال لأبي ذر ماذا تفعلون اني صلى بكم ائمه يبيدون الصلاه يخرجونها عن وقتها فقال ما تامرنا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم صلوا الصلاه فانها لك نافله ولا تقل اني قد صليت فلا تصلي والشاهد في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اقواما ائمه يؤمون الناس والمقصود بهم ائمه الجو من الحكام فيؤخرون الصلاه يهيئون يؤخرونها إلى آخر الوقت أم أن المقصود أنهم يؤخرون الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى في بين العلماء النووي رحمه الله تعالى يؤكد أن المقصود بالتأخيرها هنا أنهم يؤخرون الصلاة عن وقت الفضيلة يعني يؤخرونها عن أول الوقت إلى آخر ومن ثم رجح النووي رحمه الله أنها. إذا كان هذا وحال الأئمة يؤخرون الصلاة عن وقت الفضيلة إلى آخر وقتها أن الأفضل أن تنتظر فلا تصلي منفلداً بل تصلي معه الجماعة وذهب الحافظ ابن راجب إلى ترجمة قبل الثاني أن المقصود أنهم يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي الصلاة في وقتها منفردا ولو كان الأمر كما قال النووي، لكان الأفضل لك أن تنتظر حتى تصلي الصلاة في الوقت فإن الوقت في أوله وآخره مشروعا بلا خلاف طيب أي وجه لنا من هذا الحديث أو من أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر صحة الصلاة قال هي لك ايه؟ نافلة يعني أنت ان صليت خلف هؤلاء فإن الصلاة خلفهم تصح فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم صحة الصلاة وقد صلى ابن عمر رضي الله عنه خلف الحجاج بن يوسف بل صلى الجمعة خلفه كما ورد في الصحيحين. في لإمام المخادم أن الحجاز قام يخطب في الناس فقال أيها الناس إن ابن السبيت قد بدل كلام الله يعني قول الله عز وجل ومن دخله دخل المسجد الحرام كان آمين وإن ابن السبيت قد احتمى بالمسجد الحرام وتحصن فيه لما مراد الحجاز قتله فابتر الحجاز من ينظف البيت الحرام من جديد وغيرها بل حججت رجلا ان يحمل الاسم لعبد الله بن الزبيب الذي احتمى ونحن قذفناه لانه احتمى وقد قال الله ومن دخله كريم امن يعني يلزمكم ان تؤمنوا وهم ما امنوا فقال ان ابن الزبيب قد بدل كلام الله فقام عبد الله رضي الله عنه في المسجد وقال له كلام بصلاه الجوع لا تستطيع أنت ونبن الزميل أن تبدل كلام الله. فقال السلوة أيها الشيخة وقد خلفت إلى آخر كلامه. ومع فلك صلى عبد الله الصلاة خلف الحجاج. الحجاج هو على فسطة. مش حتى أخذ منه هو فاسط. وإنما اختلفوا في قفره أنه هو كافر أم لا. فأكثر السلف على أنه كان فاسطا. وصلى أبو سعيد الفدري رضي الله عنه كذلك خلف مروان بن الحجم وقد غير وبدل وكان ذلك في صلاة العيد حينما جاء مروان ووضع له المنبر، فأراد أن يخطب قبل صلاة العيد يعني كذا ولشك أن هذا وكذا هو الذي قتل قتل طبح رضي الله عنه ف فقال له غيرتم والله بدلتم يعني غيرتم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا مشايخ ان الناس لم يجلسوا لنا فاردنا ان نخطب قبل الصلاه ليجلسوا يعني عايزين نجبر الناس على الجلوس يعمل يخطب حاجه شيء يقول بعد الصلاه فقدم خطبته على الصلاه واعتبر هذه الصلاة والاثار كثيرة جدا إذن تصح الصلاة خلف الفاسق المسألة التي بعدها حكم الصلاة خلف الروح هل يجوز أن يصلي الرجال خلف امرأة تأمهم جماهير السلف والخلف بل نقل بعض أعظم هذه الأدلة أنه لم يسبق لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة والتابعين ومن تبع ولا في زمن الائمه أنهم كانوا يقدمون المرأة للصلاة بالرجال. هذا أمر. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولوا أمره امراه لا وقال في روايه يصبح قوم هلك ولو امرهم امراه وقد اشار في بعض الروايات الى خروج عائشه رضي الله عنها لما خرجت لتصلح بين الناس وخرج الصحابه خلفها فقال اهل العلم عموم قوله صلى الله عليه وسلم مع العقاب الإجماع في زمن النبي ومن بعده وفي الازمنه الفاضله على أن المراه لك الرجال الان زل العلم على ان صلاة المراه من الرجال الى صلاه باطله ولا تصحت طيب اين يقف الصفيه والنساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي وقام أنس رضي الله عنه إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم أنس كم صرفته وقام أنس إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس وصلت أمي خلفنا وصلت أمي خلفنا يعني الرجل وصبي، الصبي أفل إلى جلبه أليما طب أين يقف أو أين يقف الواحد من, من الإمام يقف فين؟ عن يمينه يقف عن يمينه لرواب الصحيحين من ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ باذنه فاداره حتى أرقف عن يمينه فإن صلى إذنان خلقه صلى مع الإمام، فإنهما يصليان على من يعنى على يسارد خلفاً وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن عقبة والأسود صليا معه، فصلى حدوم على من ورافق على يسارد، ولكن جل الأجداد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنه يصلي الأجر من واحد. فالإمام لا يصلي في جانب يبقى لو في صليب والمرأة تصلي في الصليب يا جانب مفرد في حتى لوحده حتى لو كانت المرأة واحده فإنها تصلي خلف الصب كما في حديث انس رضي الله عنه الارض المساله التي بعد ذلك من اما اذا اما جالس الناس يعني ايمان اصابخوا غير تمام الانسان خلصت وصلت ان ابتدى الصلاه جالسا هذه الصورة. وان ابتدى الصلاه قائما ثم اصيب فجلس في حاله ال لو كان بافا وقد ورد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اصيب صرف من فوق الفرس فجحش شفته أصيب فدخل الصحابة يعودون النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وقت الصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وصلى الناس الصحابة خلفه قياما فاش انصاله الناس هو قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في المضط الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم فلما دخل تطهر ابو بكر رضي الله عنه وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى جالسا وصلى ابو بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم قائما والناس الآن الناس سيطركون ركناً من أركان الصلاة على الدوام على طول كل الصلاة يصنوها وهم جالسون فلذلك قال حينئذ نكره وأن يقدم بل يقدم غيرهم بخلاصة المساء لأن المبكة وصل جالسة صلى الناس وقال فهم جلوسا إلا الحباس لفا خلاف لو صلى قائمة ثم فا عينهم فجلست فيها خلاف لو أن الله تعالى بالنساء إماماً هي إمام بالنساء تجوز نعم لكن نعم. وسط الصف يعني هي واحده من الصف وكذا بن سلمه رضي الله عنها صلى في النصف فقامت في وسط الصف فقامت في وسط الصف ولا يعلم لهما مخالف من الصحابه احكي كلام من هم قوما وهم له كارم عشان نسالهم انهم يحبونها باجازه يصل يدنار والناس يكرهون صلاته لذاتها انما يكرهونه ليه بيقولوا صلاه فوريون انتوا بس ان ابو ظالم يبقى ولا شخصيه شخصيه قال الامام ما 4 4 5 6 8 8 9 9 رجل أن قوم يكاهون. ومن لفعش صلى الله عليه وسلم. رجل أن قوما يكاهون. فعرفت وقت الكراهة. إن كانت الكراهة على هذا الوجه شوهل بدعة أو بفسق أو مخالفة شرعية لأمر لذلك اخوة الكرام مسائل الامامه كثيرة لكن الوقت لا يتسع لذكر جميع المسائل ولا